إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاء المبين قالوا انا تطيرنا بكم لَإِن لم تَتَّهُلْ نَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَا كُمْ أَئِذُ كِرَتُمْ بَل أنتم قوم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 أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِيَةً يُرِدُّنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِيُونَ إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين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 والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاذك العرجون القديم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 ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون ونفيقه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 سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم الا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين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 ولو نشاء لطمسنا على أحينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وَمَن نَّعَمَّ ذُنُونُكَ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ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 منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون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 أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم إنما